يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار افيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند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 مؤمنين، فإن لم تفعلوا فائذن بحرب من الله.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 تُمْتَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ